بوك تو كير دازني اج أسئلة الماضي واحد أسئلة الماضي واحد منيت ايوت؟ كم شربت كم شربت مني كم اشتغلت كم اشتغلت مني تقيرت؟ كم كتبت كم كتبت هوج كيف نمت كيف نمت كيف نجحت في الامتحان؟ كيف نجحت في الامتحان؟ كيف وجد كيف وجد الطريق كيف, كيف بسي مع من تكلمت؟, مع من تكلمت؟ كيف ألفورد مجبس ليشا؟ مع من توعدت؟ مع من توعدت؟ كيف أن نبعت سلاتش نبوت؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ ألفورد أين كنت؟ أين كنت؟ أين كنت تسكن؟ أين كنت تسكن؟ أين كنت تشتغل؟ أين كنت تشتغل؟ بماذا نصحت؟ ماذا نصحت؟ ماذا أكلت؟ ماذا أكلت؟ ماذا تباستلت مج؟ ما الذي عرفته عن التجربة؟ ما الذي عرفته عن تجربة؟ مين جرشاً هايتت؟ كم كانت سرعتك في السير؟ كم كانت سرعتك في السير؟ كم مدة طيرانك؟ كم مدة طيرانك؟ ميان مقاشر اوغرات كم الارتفاع الذي قفزته؟ كم الارتفاع الذي قفزته؟